وخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم.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 قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل فيه أموالنا ما نشاء إنك لأن الحليم الرشيد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 وما توفيقي إلا بالله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبه وينقوم لا يجرمنكم أنكم شققي أن يصيبكم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 ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا القوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمته وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود